هذا شاب الله أنا أعرف شاب يملكون من عائلة تملك الملايين اعرفه وأعرف حياته وأعرف وقته كيف يقضيه هذا الشاب ليس له هم إلا الشهوات ليس له هم إلا الأغنيات والمسلسلات ليس له هم إلا الخمور والمخدرات حياته يقضيها بين الشهوات والسفريات غبت عن هذا الشاب سنين غبت عن هذا الشاب سنين ويقدر الكريم سبحانه وتعالى أن أزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنظر لشاب في الصفوف الأولى يقضي وقته في هذا المكان الطيب المبارك ما بين سيدات. وركعات أعيد النظر في هذا الشاب وكأني أعرف وكأني أعرف هذا الشاب أقرب منه من أجل أن أتأكد وأتبين وإذ به صاحب فواز أقرب منه أسلم عليه أسأله فواز قال نعم فواز قلت أسأل الله العظيم أن يزيدك إيمانا ويقين اسال الله العظيم ان يسعدك وان يثبتك على هذا الطريق لكن يا فواز اسمح لي بسؤال قال لي تفضل قلت له يا فواز ايش اللي اخرجك ايش اللي جعلك تترك حياه الشهوات ايش اللي جعلك تترك حياه الملذات يا فواز شهوات الدنيا كلها اعرف انها بين يديك شهوات الدنيا كلها اعرف انها بين يديك ما الذي غير حالك ما الذي قلب كيانك والله قال لي كلمات وقال لي كلمة ما زالت هذه الكلمة ترن في أذني إلى هذه الساعة وإلى هذه اللحظة قال لي فواز يا نايف اللي الله عز وجل يريد بخير اسمعوا يا اخوان اسمعوا للفرق بين فواز وبينما النحر نفسه وقتل عمره قال يا نايف اللي الله يريد بخير يجعل في قلبه ضيق اللي الله يريد بخير يجعل في قلبه ضيق اقسم بالله وسبت بضيق وسبت بنكد جعني اعود الى الله رغم انفي يقول سبت بضيق جعني اعود الى الله رغم انفي وأنا الآن في سعادة في طمأنينة في راحة لا يعلم بها إلا الله هذا الكلام قبل ثمان سنوات يا إخوان أقسم بالله هذا الشاب الآن يحفظ كلام الله كامل هذا الشاب لا ياتي رمضان ولا تدخل علينا العشر الأواخر من رمضان إلا ويقضيها معتكفا في مسجد الله الحرام. وصدق الله جل في علاه يوما قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكى ونحشره يوم القيامة أعمى